غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أمين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن وَقَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا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 وَإِذَا صرفت أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قالوا ربنا لا تجعلنا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا, قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسموا أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من قَوْمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُ وَلَعِبُوا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اليوم ننساه كما نسون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى هدو ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تؤيله يوم يأتي تأويله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 فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنهار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 حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمران